قال فعلتها ايدا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بدني قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إِن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين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 قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عطاه فإذا هي فعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للماضرين قال للملأ حوله هذا لتاحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المداء حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون